ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا في الدنيا حسنة